بسم الله الرحمن الرحيم بداك يا رسول الله. يا حبيبي يا محمد يا رسول الله وداه عنفسنا وعروا فداك يا ربي انا نفسي في ذاك روحي في ذاك امي في فداك يا ربي انا نفسي في روحي فداك يا ربي نفديك بروحي وبدم يا نفسي لحبيبي هون ده هو حروف محمد في قلبي ما بين دموعي والشجوج